بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة محاضرات في الأمن الفكري أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الغلو في الدين ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر شعبان عام سبعة وثلاثين وأربعمائة للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع فكما سمعنا عنوان هذه المحاضرة خطر الغلو في الدين ولا شك أنه موضوع عظيم بالغ الأهمية والحاجة ماسة إليه لأن الغلو من أسباب هلاك الأمم هلكت بسببه الأمم السابقة وهلك بسببه كثير من هذه الأمة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وقبل البدء في موضوع الغلو نلفت النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا دينا قويما وصراطا مستقيما هذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دين وسط وهذه الأمة أمة وسط دين مبني على اليسر وعلى السماحة كما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال سبحانه وتعالى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وأخبر جل جلاله أنه أنزل هذا القرآن من أجل أن يسعد من آمن به وعمل بما فيه لا أن يشقى كما قال سبحانه وتعالى طاهى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فإذا كتاب الله سبحانه وتعالى يدل إلى كل ما فيه خير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهذا الدين دين مبني على اليسر وعلى السماحة كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر فإذا ديننا دين يسر وسماحة وسهولة ولكن هذه السماحة وهذا اليسر وهذه السهولة مضبوطة بضوابط الشرع فما أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو الدين اليسر لأن بعض الناس قد يصف الدين بالتشدد أو يصف بعض الناس بالتشدد وهو يقصد أنهم متشددون لتمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تصور باطل تصور خاطئ فما كلفنا الله عز وجل به من التكاليف وشرعه لنا من الشرائع ما أحله الله وحرمه الله هذا هو الدين اليسر فلا نتلاعب بدين الله سبحانه فنحل ما حرم الله بدعوى يسر الدين وسماحة وسهولته فهذا الدين وضعه الله عز وجل على التوسط والاعتدال وهذه الأمة أمة الوسطية والاعتدال كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا فمن تمسك بهذا الدين فهو العدل وهو الخيار وأوسط الشيء أحسنه وأكمله وأتمه ومن لم يكن وسطا فإنه لابد أن يميل إلى أحد جانبين إما إلى الإفراط والغلو وإما إلى التفريط والتقصير والصراط المستقيم بينهما طريق معتدل مستقيم لا عوج فيه من انحرف عنه إما أن ينحرف إلى جهة الغلو وإما أن ينحرف إلى جهة التفريط والشيطان لا يبالي أهلك العبد بالتفريط والتقصير والتهاون أم هلك بالإفراط والغلو ومجاوزة الحد لأن كلا الانحرافين يؤدي إلى النار والعياذ بالله والطريق الذي يوصل إلى الجنة بفضل الله ورحمته هو التوسط والاعتدال وهو لزوم الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا الدين موضوع في درجة بين الإفراط وبين التفريط فعل المسلم أن يحرص أن يكون ممن لزم طريق الاعتدال والتوسط وفي الغالب كل واحد يدعي أنه على الطريق الوسطى وأنه ليس من أهل الغلو ولكن الذي يميز بين الصادق في دعواه والكاذب في هذه الدعوة هو الميزان الذي لا يكذب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذا الميزان العدل وهذا الضياء الكاشف الذي يكشف الحق من الباطل في هذا الباب وقد وقع الغلو في الأم السابقة ولا سيما في أهل الكتاب وهذه الأمة من أشبه الأمم بأهل الكتاب كما قال صلوات الله وسلامه عليه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة فإذا كانت الأم السابقة قد وقعت في الغلو وهذه الأمة شبيهة بها فإذاً سيقع الغلو في هذه الأمة بل وقع